فعلا س ب ع ة عشر م ر و ء ظ ن ز ن نحن ا ك د ه يانتظرنا ع ن ي د ا ي م ا ربما ساقوم ن ب د أ وان شاء الله ب إ ذ ن ا ل ل ه ب إ ذ ن ر ب ا ل عالمين غلبن ا ا ش ا ء الله النهضة يكون احد مجلسيني ع ر ب ن ا ي بلغنا يكم ا رمضان ان ش ا ء الله ب إ ذ ن ا ل ل ه ي ع ن ي ب خلاص ان شاء الله ب إ ذ ن ا ل ل ه نبدأ إن ش ا ء ا ل ل ه طيب ا ل ل ه م م س ت ع ا ن ا وارضي ل م ي ض ا ن ا ل ي وارضي ا ل م بسم ا ل ل ن ا وارضي ل مرضانا ل ل وعسول ا الله الصوت إ ش ء الله و ا ض ح ط ي ب صوت و ا ض ح إ ن ش ا ء الله طيب نحن إ ن شاء الله ب إ ذ ن الله اليوم م ع المجلس المجلس خ ا س عشر من م ا ل ق ر آ ن الجزء ا ل ث ا ل ث ا ل شيخ فريد ا ل أ ن ص ا ر ي م ع قول ع ا ل بالله السميع العليم للشيطان ل أعوذ ا ر ج ي م باسم الرحمن الرحيم آمَنُوا مِنْظُرُنَا وَاسْمَعُوا عَذَابٌ الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا واسمعوا لِلْكَافِرِينَ عذاب أَلِيمٌ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 أ ل م تعلم أ ن الله له ملك السماوات و ا ل أ ر ض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أ م تريدون ت س أ ل و ا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر ب ا ل إ ي م ا ن فقد ض ل سواء السبيل و د كثير من أ ه ل الكتاب لو يردونكم من بعد إ ي م ا ن ك م كفارا حسدا من عند أ ن ف س ه م م ل ك ن يجب ان يكون لك ان يكون لك ان ي ك و ان ي و ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان ي ك و لك يكون لك يكون ل ي ك و ا لك ا ل ص ل ا ة و آ ت ك ان ي ك ك ا ة و م ا ت ق د م و ا لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ل ان يكون لك ان يكون لك ا ت ع م ل و ن خ ك ا ي ر و ق ا ل و ا ل ن ي د خ ل ا ل ج ن ة إ ل ا م ن ك ان ه و د ا أ و ن ص ك ان يكون لك ان ي ك و ك ان يكون ل ه ا ت ك و لك ان ي ك و لك ان ك و ن ان يكون لك ان ن ك ان يكون لك ا ي ن بلى من أ س ل م وجهه لله هو م ح س ن ف ل ه أ ج ر ه عند ر ب ه و لا خ و ف علي هم و لا هم ي ح س ن و ن و قالت اليهود ل ي س ت ا ل ن ص ا ر ى على شيء و قالت النصارى ل ي س ت ا ل ي ه و د ع ل ى ش ي ء و ه م ي ت و ن ا ل ك كذلك ت ا ب ق ا لا ل ذ ي ن لا ل ي ع م و ن م ث ل ق و لهم الله يحكم بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة فيما كانوا في ه ي خ ت ل ف و ن يعني زي ما ش ي خ ك د ه ق الفي عنوان المجلس نحن ا عشنا مع بني إ س ر ا ئ ي ل وكان ت المجلس, المجلس الاخير ل ي ف ت كان المجلس ا ل أ الذي تكلم من رب ا ل ع ز ة سبحانه وتعالى أن كيف, بني كيف انتقل بني إ س ر ا ئ ي ل من دين الرحمن إ ل ى دين الشيطان كيف انتقل بني إ س ر ا ئ ي ل من ع ب ا د ة الله إ ل ى ع ب ا د ة الشيطان إ ل ى ع ب ا د ة أ ن ف س ه م إ ل ى ع ب ا د ة العجل إ ل ى قتل ا ل أ ن ب ي ا ء إلى ا ل ك و ا ل طغيان إ ل ى ا ل ق و ل ي وكولو س م ع ن ا و ع ص ي ن ا كيف ان تقلبنا ي إ س ر ئ ي ل من, من, من ه ذ ه ا ل م ر ت ب ة ا ل ع ظ ي م ة ا ل ت ي ب د أ ه الله ا تعالى في ب د ا ي ة ا ل س و ر ة و ق ا ل ا يسكرو ا ن ع م ة ا ل ل ه عليكم و ق و ل ا ل ل ه ت عالى وني أ فضلتكم على ا ل عالمين عليكم ا ل سلامتكم و وكولو ليت عالى لهم أ ن ه أ ت ا ه سبحانه وتعالى اتاه م ا ل ح ك م ة والكتابه و ا ل ن ب و ة وكيف استخلفهم وجعلهم مفضلين على العالمين وجعلهم ف ي ا ل أ ن ب ي ا ء وجعلهم ف ي ا ل ن ب و ة وجعلهم ف ي ذ ر ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء من لدن سيدنا إ ب ر ا ه ي م إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أ ن ه م يعني انتقلوا من هذه منها من م ر ح ل ة الاستخلاف إ ل ى أ ن ه م قد استبدلوا و انتهى الكلام عن بني إ س ر ا ئ ي ل و هنا د في المجلس ده ربنا س ب ح ا وتعالى ن ه ي ب د أ مع أ و ل خطاب في كتاب الله للمؤمنين س ن ب د أ مع أ و ل أ م ر ربنا سيصدره ب ح ا وتعالى ن ه إ ل ى أ م ة النبي صلى الله عليه و سلم و ه ن ت ع ج ب كثيرا ان يكون أ و ل خطاب لو تخيلنا ا ل آ ن أ ن ربنا سبحانه وتعالى و ك أ ن في مسلم جديد بدلوا كتاب الله سبحانه وتعالى ونقول خذك اقرا ما فيه فعمال ي ق ر أ ف ي ل ا أ و ل نداء ربنا سبحانه وتعالى نادى به ا ل ب ش ر ي ة فقال يا أ ي ه ا الناس ع ب د و ا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ثم ي أ ت ي أ و ل نداء في كتاب الله للمؤمنين فيقول الله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تقولوا ر ا ع ن ا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أ ل ي م و ك أ ن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرسل أهم يرسل ر س ان ل ة ر ب ا سبحانه وتعالى يريد أن يعطيها ر ي ي د أن لهذه ا ل أ م ة ا ل ل ج د د ي ة ا أ م ة ا ل ج د ي د ة ا ل م س ت خ ل ف ة خذوا حذركم ولو من ا ل ك ل م ة ف ب د ا ي ة الانحراف ربما تكون من ك ل م ة أن لا تقولوا ر ا ع ن ا كما قالت بنو اسرائيل وكما قال اليهود م ت ه ك م ي ن على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قولوا ا ن ظ ر ن ا خذوا ب ل من, من, من, من, من, من معاني الكلمات كما يقول الله سبحانه وتعالى ا ل ك ل م ة فقولها و كما قال الله سبحانه وتعالى كما أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم واسمعوا ل أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو أ و ل طريق الاستخلاف هذا هو أ و ل طريق هذه ا ل أ م ة ا ل ج د ي د ة هذه ا ل أ م ة الوسط هذه ا ل أ م ة التي ستحمل الحق إ ل ى العالمين إ ل ى أ ن يرث الله ا ل أ ر ض من عليها فلا, تجعلوا فلا تكونوا ج ع ل فلا و ا ت كبني إ س ر اسرائيل ئ ي يعني كما ورد عن النبي عليه ل صلى الله عليه وسلم عن أنه كان كما ورد بني إ ياتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا راعنه وكانهم يريدون كلمه بمواربه يعني من يسمع هذه الكلمه يظنون انهم يقولون راعنه اي يعني خبالك مننا ولكن انما يريدون بها الروعنه راعنه اي اسم فاعل من الروعنه وكانه هو راعنه و ا ل عياذ بالله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم و تنزه النبي صلى الله عليه وسلم مما نسبوه إ ل ي ه صلى الله عليه وسلم من الرعون فربنا سبحانه وتعالى بدا الخطاب مع المؤمنين فقالوا فقال لهم خذوا حتى من الكلمه اسمعوا واطيعوا حتى بالكلمه الحديث الشهير لما يجب ان سيدنا ج ب ر ا بن عبد الله يسكر ح د ي ث ا ل ا س ت خ ا ر ة عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و ح د ي ث النوم عن نبي ذكر النوم عن نبي صلى الله عليه وسلم فكولوا فامنوا و ع م ل و برسولك الذي فقرر نبي يقول ا م ن و بنبيك الذي ا ر س ل و ك ا ن النبي صلى الله عليه وسلم هو علم سيدنا ج ب ر ا بن عبد الله بوللى اما اولك آ م ن برسولك الذي أ ن ز ل ت ق ل ل ا بنبيك الذي أ ر س ل ت مش بالمعنى م ا ب ي ج ت ي بالمعنى عشان لانه ك عبادات في ة إنه ا ل ك ل م ة م ا ينفع ش ت ق و ل إ ل ا بالمعنى ك ل ة مش م ب ا ل لا بالكلمة ق م ة السمع والطاعه وهذه ا ل أ م إنما جعلت خيريتها في, هذه في هذا السمع والطاعه وهذا ه ي ك و ن أ و ل أ م ر إ ل ه ي للملامن لا تقول وكولن زورن وسمعو وسمعو هنا اسمعو ا كلا انها معطوفا على قولو وليس انظرنا يعني يعني وقولو وكولن زورن وسمعو يعني قولو كدا قولو كلمه انظرنا وسمعو ا و س و لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وسمعو لما قولو النبي صلى الله عليه وسلم وللكافرين عذاب اليم و الشيخ هنا ه ي ق و ل ك ل م ة جميله ة يعني ان احنا ن حابب ق ر ا مع بعض جميلة جدا م ي ل ة ج ص ف ح ة م د ي ن و س ل ع ة حتى هو الشيخ عملناها بخط اكبر ش و ي ة و د ي يعني اظنها من الكلمات ا ل م ه م ة في ح ي ا ة كل انسان في هذه الامه فيقول النبي... الشيخ فادل أ ن ص ا ر ي لقد كان اول البناء لمجتمع المؤمنين هو توطين القلوب على ت ع ب د ي ة التلقي لكلام الله و حسن الاستجابه لامره و نهيه وفرض في, وفرض في سياق ذلك التبجيل لنبي هو ا ل ت و ق ي ر وفرض في سياق ذلك التبجيل لنبي هو ا ل ت و ق ي ر إ ن ه إ ز ا ي ا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يبجل ويوكر صلى الله عليه وسلم من, من المؤمنين وكذلك أ ن يكون حسن استجاب ة من المؤمنين ل ل نبي صلى الله عليه وسلم و أ ن هذا ك ل ه إ ن م ا سيكون أ و ل ل ب ن ة في هذا ا ل ب ن ا ء بناء هذه ا ل أ م ة ا ل ج د ي د ة و أ ن فعلوا بني إ س ر ا ئ ي ل ز ل م ح ن ا ك ن ان ب ق و يكون لدينا ولكن يكون لدينا ولكن يكون ا ل لدينا ولكن يكون لدينا ولكن يكون لدينا و ل ع ل يكون لدينا ولكن يكون لدينا ولكن يكون ل د ي ن ق ولكن ي ق و ل ن لدينا و ل ي ك ف ي ق و ل ا ل س ا م ع ل ي ك أي ا ل م و ت ا ل ك ن الله س ب ح ا ن ب ي ع ل ي ه الصلاة و ا ل سمعنا ل ا ويسمعنا ويسمعنا ويعلمنا ويعلمنا ان نكون سمعنا و ي س م و ن ا ويسمعنا و ي ع ل ي ن ا و ي س ل م ن ا ويعلمنا ان نكون سمعنا ويسمعنا و ي س ع ن ا ويعلمنا ويعلمنا ان نكون سمعنا ويعلمنا و ان نكون سمعنا و ي ع ل م ن ر ا لهم و أ ق و م ولكن ل ع ن ه م الله ب ك ف ر ه م ف ل ا ي ؤ م ن و ن إ ل ا ق م ن ا فان أ و ل ا ل خطاب دوت كان في ه توجيه لهذه ا ل أ م ه أ ن أ و ل ا س ت ق ا م ة ستقوم ا س ت ق ا م ة اللسان واستقامه ة القلب كما الشيخ بيقول فبين في آخر سطر القلب ي العالمين وتقديم آيات السمع بين يدي لله السمع والطاعة الله ورسوله رب وذلك باجتناب خلق التمرد وعبارات السوء التي دابت بنو إ س ر ا ئ ي ل على استعمالها لايذايه إ ذ ل أ ن ب ا ء و ك أ ن هو أول ا ل ط ر ي ق أول ا ل الصمع والطاعة أول الطريق القول ط ر ي ق هو هو القول كما م س ن ا ا من ن ل ب ي صلى ا ل ل عليه وسلم ه ثم يقول الله تعالى ما الذين يرد ك فهؤلاء ر و ا من أ ل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله بالفضل العظيم وتعالى يقول الأمة لا يشاء ربنا سبحانه ربكم وكأن يختص برحمته تنتظروا ويوجه من من من من خير أن أن هذه ه خير ف ه ؤ لا ء لا يريدون بكم الخير أ ب د ا و ك أ ن ياتي لو... تأتي من نفيه في في ب د ا ي ة ا ل ا ال... ال... ي ة فيقول ما يود ه م الذين يوده ا كفروا من أ ه ل الكتاب والمشركين لاثنين اليهود والنصارى والمشركين الذين يتبعونهم على ما يقولون من أ ن ينزل عليكم من خير من خير العلماء هنا قالوا ان من هنا من ط ب ع ي د ي ه ومش بقى أ ن ينزل عليكم خير لا, لا ان ينزل عليكم ولو حتى بعض الخير ولو حتى بعض الخير على قول طبعا من ا ل أ ق و ا ل وهنا قول أ ن من هنا من زائد ة ان زائد ة بمعنى إنه ان هي ه ليست, ليست من طبع ض ي ة و أ ن ه ا زائد ة وعلى خلاف ما بين ا ل ع ل م ا ء في م س أ ل ة ان ه ط ب ل و ط ل ا ه ل هي ت ب ق ى زائد ة لو جاء نفي في ا ل أ و ل ده م ع ن ا ه ا أنها تكون من زائد ة و ل ا من طبع ض ي ة يعني خ ل ي ن ا نخد على القول ان هي من طبع ض ي ة أ ن ه م لا يريدون إ ن حتى ولو حتى ج ز ء م ن ا ل خ ي ر أن ي ص ي ب ك م أي خير أ ن ي ص ي ب ك م ولو حتى ع م ل خ ي ر سؤالي كرهت لبركات م, م... سعى ورحمة الله ه السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته وإنه ان هو ه خ ي ر ي ويقول الله والله يختص ب ر ح م ت ه من يشاء يقول ا ل ع ل م ا ء ه ن ا ك ل م ة ر ح م ت ه قيل هي ا ل ن ب و ة وقيل هي ا ل ق ر آ ن وكانهم أن أنهم يعلمون أ ن ر ح م ة الله سبحانه وتعالى بهذه ا ل أ م ة هي في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وهي في وجود ا ل ق ر آ ن و ع ل ى ا ل قول اخر ل بانه لا م ك ن ان يكون ل ر ح م ة كلها كلها كلها كلها ك ن س ب ح ل ه ا كلها كلها ل ه ا كلها ل ه ا كلها كلها ل ه ا كلها كلها كلها كلها ل ه ا كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها ك ل ه كلها ك ل ه ل ه ا ل ه ا ه ا كلها ل ه ا ك ه ا ل ه ا ل ا كلها ل ا كلها كلها ك ل ا ل ه ا كلها ك ل ي ا كلها ل ه ا كلها كلها كلها كلها كلها ل ه ا كلها ل ه ا كلها كلها ك ل ا ل ه ا كلها كلها ك ل ا كلها كلها كلها كلها كلها ك ل ا ك ل ه ل ه ا ك ل ا كلها ل ا م ع ل ي ك م فان هما ان هير لي ه م لا يريدون لا يريدون ان هينزل على ا ل أ م ة النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم هو و ج و د النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و هو النبي ع ل ي ا ل ص م ا ن ب ي عليه ا ل ص ه م و هو ا ن ب ي ع ي ه ه والسلام النبي ع خ ي ا ل ز م ا ن م ن ا ل ع ر ب و ل ا ي ك و ا ل ن ه ا ل ص ا ه و ا م و النبي ه ا ل ص ل ا و ا ل س ل ا هو ا ن ب ي عليه ا ل ل ا ه و ل ا ل ع ل م ا ء ه ن ا ع ش ا نعرف ن ق ي م ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حياتنا و ق ي م ة ا ل ق ر آ ن في حياتنا اد ايه إنه ان ح هو ت ع ا ل ى أنزلها للمؤمنين هو ده, الخير اللي هو ده الخير اللي بيحسدنا عليه اليهود والنصارى اد ايه يبقى ده ي نتمسك بيه اد ايه ونقدر و... و... و... ان احنا يعني اد ا ي كلما هنقرب من يعني كأن كده ا ل ا ي ة بتقول كلما هتقترب من هذه ا ل ر ح م ة اي من هذا ا ل ق ر آ ن ومن س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم ف ك أ ن م ا ستكون الخير في, في حياتك كلها فالخير اللي في حياتك هيجي من قربك من س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومن ا ل ق ر آ ن فسبحان الله معنى أن نأخذ إن, إن, ان الانسان وإننا ح قدر ل و س ع ن ا ا ا في ل ل م ج نخرج ع يعيش بها في حياته ب ما ا يلبس ل ن ا المفاهيم التي ر ة وعلى تكون و حسب م ج د ة في ي ح ا ت ه بيكون بيكون ترتيب حياته بيرتب ت ي حياته طبقا ً للمعاني ا ل م س ت ق ر ة في قلبه فلما تكون المعاني ا ل م س ت ق ر ة في قلب ا ل إ ن س ا ن كلها ن ا ش ئ ة من النص ن ا ش ئ ة من ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة كل ما الخير اللي في حياتك يكون أكتر ك ل م اكثر ا ل ب ر كلما ينالك جزء من ر ح م ة الله سبحانه وتعالى اللي ربنا أ ن ز ل ه ا لهذه ا ل أ م ة في حياتك أ ك ت ر فسبحان الله من المعاني اللي احنا محتاجين ن أ خ ذ بالنا منها فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا وربنا سماه فضل عظيم وربنا سبحانه وتعالى ما يطلقش على شئ ي يطلق عليه لفظ ا ل ع ظ م ة إ ل ا أ ن يكون عظيما فعلا يا جماعة إ ن ه ربنا سبحانه وتعالى لما يقول و ك ان فضل ل ل ا هذا عليك والله و ل فضل ا ل ع ظ ي من ه ده فضل من ربنا عظيم علينا ان ه ده فضل من ربنا عظيم على هذه ا ل أ م ه ان ا ل إ ن س ا ن يعرف هذا الفضل ويعيشه ويتمثل به في حياته ثم يقول الله تعالى بعدما مرنا باننا إ ح خ د ن ا أ و ل نداء للمؤمنين ثم أ د ئ ي ه الكفار و أ د ئ ي ه أ ه ل الكتاب و أ د ئ ي ه اليهود لا يريدون بنا خيرا ولا يريدون لنا أ ي خير فيبدا ربنا سبحانه وتعالى يخاطب بالمؤمنين ويخاطب أ ه ل الكتاب بهذه ا ل آ ي ة ا ل ع ظ ي م ة فيقول الله تعالى ما ننسخ من آ ي ة أ و ننسيها ن أ ت ي بخير منها أ و مثلها أ ل م تعلم أ ن الله على كل شيء قدير و ك أ ن الله سبحانه وتعالى يقول أ ن ربنا سبحانه وتعالى ب ينزل ايات وينزل كتب وينزل أ م م فينسخ الله بعض ا ل آ ي ا ت وبعض ا ل أ ح ك ا م ا ل أ و ل عرفيني ا ا ج معنى ا ة م ع ك ل م ة ا ل ن س خ ي عن ي على المعنى يعني ا ل أ ص و ل ي ل ك ل م ة النسخه ع ى الشيخ كان ذكره هناك لو موجود في صفحه مثل وثمانيه تحت ب يقول ومعناه عند ا ل أ ص و ل ي ي ن ا ل ن س خ معناه عند ا ل أ ص و ل ي ي ن رفعوا العمل بحكم شرعي بدليل م ت أ خ ر عنه يعني كان في حكم شرعي ربنا سبحانه وتعالى أ ن ز ل فيه حكم ثم جاء حكم وراه ربنا سبحانه وتعالى نسخ الحكم ا ل أ و ل به ف... و ك أ ن ا ل آ ي ة هنا في السياق ه لو إ ح ن ا عايزين نحطها في السياق ان ه نسخ ربنا سبحانه وتعالى الث... للش... للشرائع ا ل س ا ب ق ة ونسخ ربنا سبحانه وتعالى ل أ م ة بني إ س ر ا ئ ي ل ب أ م ة ج د ي د ة أ م ة النبي صلى الله عليه وسلم إ ن إن ربنا سبحانه وتعالى حتى حتى في في شريعتنا موجودة على على في ع لا ى ل ل بالنسخة ق و ي ن ا ل ايه م إن ربنا س و ت ع ا ل ى ما ب ي ن ز ل ش آية ويجي من ورائها آ ي ة أ خ ر ى تنسخها إ ل ا أ ن تكون ن ا س خ ة ل أ ن هذه ا ل آ ي ة تكون خير منها أ و مثلها و ك أ ن تعريض من ربنا سبحانه وتعالى أ ن هذه ا ل أ م ة ستكون أ ف ض ل من الام أ م ة ل ت سبقتها أن هذه ستكون ي الشريعة شريعة هذه أن ك ستكون ت م ل ة شريعة خ التي ت ستكون م ة شريعة ناسخة ل ل ش ر ا ا ئ ع سبقتها وأنها ستكون وتعالى ومهيمنة مهيمنة عليها. زي ما ربنا سبحانه عليها ما قال زي مهيما عليه النبي عن يتكلم أنه ومهيمنا عليه عليه يتكلم عن ان ل ب ي صلى ل ل ا هذه عليه عليه وسلم وقال ومهيمنا ه إن, أن فكرة ا ل ش ر ي ع ة ستكون ش ر ي ع ة فيها كثير من الخير وطبعا هذا يسمون اسس من اسس ل ش التشريع في الاسلام مساله التدرج ان ه ربنا, ربنا سبحانه وتعالى ي أ ت ي ب آ ي ة ثم ي أ ت ي ب آ ي ه بعدها عشان تنسخ الحكم اللي قبله من باب التدرج في التشريع وطبعا أ ك ب ر مثال و أ ش ه ر مثال في ه هو في التشريع الخمر التحريم ازاي ل خ م ر و انه و جاءت على أ ق و ا ل بثلاث مراحل أ و أ ر ب ع مراحل ان ه ده كان ده من حكم ربنا سبحانه وتعالى في الخلق إ ن ربنا سبحانه وتعالى وده من, من اسس من أ التشريع ا ل إ س ل ا م ي إ ن ربنا سبحانه وتعالى يتدرج في الحكم الشرعي وذلك من س ع ة علمه سبحانه وتعالى وذلك ل أ ن ه صاحب الملك سبحانه وتعالى و أ ن ه يفعل في ملكه ما يشاء سبحانه وتعالى و أ ن ه سبحانه وتعالى صاحب ا ل أ م ر والنهي وان احنا نتعلم برضو ان ن إن الايات ربما ي أ ت ي حكم وراءه حكم ع ش ا ن يعني زي ه ت ي ج ي بعد كده إن شاء ا ل ل ه في آ ي ا ت تحويل ا ل ق ب ل ة و ز ي ا ن ا س ارتدت ارتبكت فيما كنا ب نصلي ا ل ك ع ب ة ثم المسجد ا ل أ ق ص ى ثم م ر ة أ خ ر ى إ ل ى ا ل ك ع ب ة م ر ة أ خ ر ى هم الناس دي عماله بتغير في الدين ربنا سبحانه وتعالى ب يبتلي ب أ ش ي ا ء و ب ي ي ب ت ل أ ح ك ا م وبيبتلي بمواقف التشريع عشان ربنا سبحانه وتعالى يخرجنا في القلوب هل ا ل إ ن س ا ن فعلا هيسمع و ي ط ي ح لغيت ف ي ه يعني هيسمع و ي ط ي ح لغيت ف ي ه هيفضل مؤمن غيت ف ي ه ان هذا سبحانه وتعالى من حكمته في التشريع سبحانه وتعالى وعلى قول حتى سبحان ه الله كان انه في ق ر ا ء ة أ خ ر ى في هذه ا ل آ ي ة ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما ننسخ من آ ي ة أ و ننسئها ننسئها يعني نؤخر نزولها مش ننسيها ن ن س يعني ه ا ي نؤخر نزلها و إ ن هي ا ل آ ي ة م ك ت و ب ة و م و ج و د ة في اللوح المحفوظ لكن ربنا أخر نزولها. هي ربنا نزولها موجودة هي سبحانه وتعالى أ ع ل م بما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون ففكره إ ن ه إ ن ه لا ق ه وربنا سبحانه و تعالى الله عم ا عما يقولون ه عما ي ق ل و علوا كبيره على فكره هذه ن و ض و خ ل ا ف ي ة ع ق ا د ي ة ض خ م ة جدا عند اليهود عشان كده س ب حتى ا ن من ا ل جزئيه ذكرها في تزييل ا ل ا ربنا ق ي ل ولما تعلم أن ل ل ه ع ل ى كل الله شيء قدير أن الله سبحانه و ت ع ا ل على ل ى قادر ا يغير لأن اليهود بيقولوا أن ح ك من الشرع ل أ ا ل ي ه و خ ي ق ولما و وتعالى ا الله لا يغي أنه أن ربنا سبحانه أن أن ل يغي يستطيعوا خ الخلق ل فلا ق يتركه ي أن يتحكم فيه ي عما الله عم ق ل ل و و ن ع بذلك ي متفضلين يستطع أنه لما جعلهم متفضلين على الخلق على وتعالى وسبحانه بعد أ ن يرفعوا هذا الحكم ف... ودي من... من عقائد اليهود الباطله ف... ف... يعني... ودي من الحاجات ا ل م ه م ة ان ا ل إ ن س ا ن تقدي ك ي هيسمع ويطيع ان هنا ا ل آ ي ة ممكن ناخدها على المحملين يعني سواء لو سنكلم بها المؤمنين او لم... لو ه ن ك ل م بها الكفار ونكلم ا ه المشركين ا إنه... او بيها اهل أ الكتاب انه هو ما... ربنا ما نسخش الكتب ا ل س ا ب ق ة إ ل ا من أ ج ل حكمه ة س ب ح ا ن و ت ع او ل ى أ من أ ج ل ان يختبر ع ب و د ي ة ا ل إ ن س ا ن وكذلك برضو نخدها للمؤمنين ان المؤمنين ان ربنا ربما ينزل حكم و ي أ ت ي بعد ه حكمه الاخرين س خ ه من داب ان ربنا سبحانه وتعالى يختبر ا ل إ ي م ا ن في قلوب المؤمنين أ ي ض ا وكده ع ش ا ن ربنا سبحانه وتعالى هيجي في ا ل آ ي ة ا ل ل ي وراها ويقول أ ل م تعلم أ ن الله له ملك السماوات و ا ل أ ر ض وما لكم من دون الله مولي ن و ل ا نصير تروح فين ولكن لن تتخيل ان نسخ ربنا لهذه ا ل آ ي ا ت ل أ ن ه لا يقدر سبحانه وتعالى لا ربنا سبحانه وتعالى ل ه م ل ك السماوات و ا ل أ ر ض ربنا سبحانه وتعالى إ ن لم تكن ان لم تتخذ من الله وليا ونصيرا ا ونصيرا لن تجد من دون الله وليا ونصير ل ا لن تجد أ ح د يعني ل ه م ل ك السماوات و ا ل أ ر ض إ ل ا الله سبحانه وتعالى ف ف ك ر ة النسخ في ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا ال, ال, م ي ة من سبحان الله من أ س س التشريع ويعتبروها ب من, من محاسن ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة إ ن ه تدرك إ ن ربنا سبحانه وتعالى د ع التدرج في التشريع ويجعلوها من أ س س ا ل ت ك ل ي ف الشرعيه و من أ س س التشريع في ا ل إ س ل ا م ثم يقول الله تعالى ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وكانه م ن يَتَبَدَّلُ ل ا ف ر ب ل إ ي م ا فَقَدْ ضَلَّ سواء السَّبِيلِ سَوَاءَ و ك أ ن يعني زي ب ر د ا توجيه جديد للمؤمنين ان ه لا تجعلوا أ ن ف س ك م مثل هؤلاء أ ن ه م كانوا ي س أ ل و ن عن أ ش ي ا ء من باب مش من باب السؤال عن العلم وهنا المناطق الزم هنا مش مناطق السؤال عن العلم بل بالعكس يعني كما يقول العلماء إ ن م ا ي ض ي ع ا ل ع ل م بين الكبر والحياء إ ن ا ل إ ن س ا ن يستحي إ ن ه ي س أ ل لا المناطق هنا التع... الاسئله ا ل ت ع ج ي ز ي ة <تصفيق> عشان حتى يعني انه كده حتى ولكن ظ ن وابن زاخر جزي ا في حتى ت ف س ي ر ه ق ا لا هنا مش, إن مش, مش يسال عن العلم ولكن يسال عن من باب التعجيز يعني من باب انهم ب يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الشيخ هنا ذكر برضو جزء كده جميل في م س أ ل ة التعجيز في ص ف ح ة مائتين وتسعه فقال بمعنى أ ن هذا م ن ه ج فاسد لا يقود صاحبه إ ل ا إ ل ى الكفر زي ما ربنا سمع ومعني يتبدل الكفر بالإيمان ما سمع المنهج ربنا الكفر هذا لا يقود صاحبه فأن يقود صاحبه إلا إلى الكفر إلى وقد ا ا ل ل ل ض و س أ ل ت قريش النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ن ج ع ل ل ه م صفا زهب و أ ن ينزل ا ل م ل ا ئ ك ة من السماء عيالا و أ ن تكون له د ن ة في ا ل أ ر ض ي أ ك ل منها و س أ ل ت ه اليهود أ ن ينزل عليها كتابا من السماء ت ق ر أ ه وضع بعض ا ل ع ر ب ن ا ق ت ه فجعل ي س أ ل ه عنها و غير ذلك من أ س ئ ل ة التعنيت كثير ف ا ن ربنا سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عنها ان ا ل إ ن س ا ن ا ل ل ي ب يريد الحق في ه ث ا ب ق و د ي ن ق ط ة م ه م ة أ و ي حتى على فكرة في ك ر ة ف المناقشه ة يعني اللي فيك ويعني ذا لو مش ب ب بس يعني إيه ا ل مع ن ا ق ش ة م الملحدين يقولك في ملحد إنت هو يريد الحق. هو حقيقة يعني دخلت في قلبه شبهة وبيحاول إن هو يسأل عنها ويدور الحق قلبه هو هو هو ملحد دخلت عليها إنت بتنظره إن عنها شبهة يعني فعلا مضايقان مش, مش قادر ي ت خ ط ه ا نفسيا وفي واحد لا في واحد هو يريد أ ن يخرج من د ا ئ ر ة الشرع أ ص ل ا هو ب ي س أ ل أ س ئ ل ة للتعجيز هو مش طالب للحق هو حقيقه هو ب ي س أ ل أ س ئ ل ة من باب انه هو عايز يعجز اللي قدامه في يعني فيبين عوار منهجه أ و عوار دينه لكن هو مش, مش طالب للحق ف ان ا ل إ ن س ا ن مثل هؤلاء ربنا سماهم كفار ربنا سمي اللي بيعمل كده يتبدل الكفره ب ا ل إ ي م ا ن ده مش طالب إ ي م ا ن ده مش ي مش جاي عشان ي س أ ل عشان يعرف مين هو عبد المين وان ربنا فعلا مين ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقه يريد منه ايه و ي دين الحق اللي ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقه إ ل ه ه أ م ر ه ان ه يعبده ب ه فجاي ي س أ ل من ده جاي ي س أ ل انه بيدور على الحق مش جاي ي س أ ل عشان هو عنده شويه شبهات ع ا ي ز ي ت ل ط ط بها ي أ و شوية كلمتين علميتين ع ا ي ز يبين أ ي نوع من أ ن و ا ع ا ل ت ن ق ض وفقط لا ه جاي ب ي س أ ل ع ل ى الحق خايف على نفسه وخايف على آ خ ر ت ه و د ه فرق كبير جدا من ا ل ل ي ب ي س أ ل التعنيت أ و التعجيز و ا ل ل ي ب ي س أ ل الحق ثم يقول الله تعالى لكن و و ي ر د ن م م بعد عند حسداً وقد إيمانكم كثير من, من أنفسهم كفاراً حسداً من أ ل ا ل ك ت ا ب لو و ي ر د ن ك من م ب ع د إ ي م ا ن ك م كفار ا حسد من عند ي ن ف س ه م من ما بعد تبقى الحق لهم ف و ا واصفحوا حتى يأدي الله الله حتى على يأدي شيء قدير كل بأمره إن وهنا استمرار لنفس الكلام الذي تكلم ع ا ل ى ت عنه في ا ل ب د ا ي ة في آية و م ايه و وما ا الذين كفروا أن ينزل أن كفروا ع م يود الذين كفروا من أ ه ل الكتاب ولا مشركين ان ينزل عليكم أخير من الخير ب ن سبحانه ا وتعالى ي من حول نفس المعنى أنهم ربكم ت ع ويقول د و ا غ ر مؤمنين أنكم لا يعني لا ت م ك م ق الله ئ م مرة م ة أخرى ودي ا ا س ت ك ن المعنى ف فيقول س ا ل ل تعالى ف ع ف و ا واصفحو طبعا ه ن العلماء يعني ا تكلموا برضو في م س أ ل ة إ ن ه إنه ك ل م ة حسد ا ه ن ا حسد ا هي هل هي مفعولاً مفعول ا ل أ ج ل ه يعني هل هم فعلوا ذلك حسدن أ م ح س د ا ه ن ا في موضع حال أ ن هم فعلوا ذلك وهذا حالو يعني سواء على القولين يعني هل هي حال ولا هي مفعول ل أ ج ل ه لكن في ا ل ن ه ا ي ة إن هم فعلوا ذلك حسدن و فعلوا ذلك كبرن و فعلوا ذلك ل أ ن ه م لا يريدون خيرا ً للمؤمنين فيقول فعفه واصفحه فعفه واصفحه في التفسير فعفه التفسير فقهية يأتي دي معنايين يريدوا يكلموا هيقولوا بيبقى وبيبقى وممكن جواها الله تعالى الله كلمة على المعنى الأشهر لما بيكلموا على كلمة ناخد طبعاً طبعاً بأمره حتى طبعاً معظمها أن أحكام برضو ف ي ق و ل و ا إ ن ك ل م ة فعفو هنا هل معناه ان إ ا ل إ ن س ا ن يعفو عن اهل الكتاب يعني ي سيبهم ماعملش ح ا ج ة وقولوا لا فعفو دي آ ي ة نسخه ب ا ل س ي ف آية السيف المشهور ة اللي في س و ر ة التوبه إ ن إن هنا ان ك ل م ة فعفو هنا من س خ ة ب ا ي ة السيف اللي في س و ر ة التوبه ة وأن ا ل ل سبحانه وتعالى آه آه آه نسخ هذا الحكم أنه لا يجوز العفو والكفار ت ر ك بعد نزول آ ي ا ت السيف التي الأشهر ب تتمكن ش ر ي حيث و ج د ت م و ه م وخذوهم وحصروهم وقوموا لهم ك ل م ر ص د فانتم و أ ق ا م و ا ص ل ا ة و أ ت و ا ا ل ز ك ا ة فخلوا سبيلهم إ ن الله غفور رحيم مش حاجة. تعرف إن انت م لكن لن ن ت ل ا ب د ي عن ذلك ا ل ك أ م ر للمؤمنين ب ا ل ص ب ر على هذا الكفار في سياق ا ل د ع و ة إ ل ى الله و ب ش ر اياهم إ ب أ ن عقبت ذلك هو ا ل نصر القريب والفتح المبين إ ن شاء الله فان ه طبعا ك ل م ة حتى ي أ ت ي الله ب أ م ر ه ولكن بأمره يجب ان يكون ا ل ل ه س ل م و ن ت ي المسلمين و ل ب أ ن ا ل آ ي ة ن ز ل ت ف ي حوية ب ن أخطب وكعب في المسلمين في المسلمين ع ي ا ل س ل ا م ع ل ي ك م و ا ل ص و ت م ا ز ا ل م و ج و د و ا ل ل ه أطع ا ل س ل ا م ع ل ي ك م أنا لا تتركوا ل ي ذ ا ل و ق ت ي طيب الحمد لله مع ش و أضع م ع ك وإمتى بقى طيب ك ن ت ب ق و ل إ ن ه حتى ي الله ب أ م ر ه إنه أ م ر ه هنا ا على ل ق و ل إ ن ه هو إ م ا ب أ م ر ه بمعنى أ ج ل ه م أ و ب أ م ر ه بمعنى بمعنى النصر ربنا سبحانه وتعالى على هؤلاء ف أ ج ل ه م هنا طبعا على المقصود بها ا ل ق ولكن ب ا ل آ ي ان ن ز ل ت فيه أ ش ر ف اليهود ونشر أ في ا ل ا خ ط ب إ ا ه و ن ع ر ف و الاخطاء ا ح ونشر في ا ل م ا خ ن ا قال ء و ن بعد ر في ن ن الاخطاء ل ح و ن حتى ي أ ت ي ا ل ل ه بأمره إن ا ل ل على ه كل خ ط ي ء ونشر في الاخطاء ونشر في الاخطاء م ونشر ل ي ا ل ا خ و ا م ج م و ع ة م ر ا ح ل ق ا ل و ا الأول إ ح ن ا أ و ل م ر ح ل ة قالوا سمعنا وعصينا بعد م ان ينتقل ا ل إ ن س ا ن من م ر ح ل ة السمع و ا ل م ع ص ي ة الاول أ أشروب و ل ل ل ع سمحنا كنا ق أ شرب العجل الإنسان ب يدخل في قلبه الشرك ي ب د أ يتملص من الاوامر ا ل ش ر ع ي ة ف ي ب د أ يخرج على ل س ا ن ه ويقول و الله و ا لا خلاص بقى سمعنا وعصينا ويشربوا في كلوبون ع ق بقى ه و ا ه م و س ن ي ع ل ى ك ل ن الشيخ ل قالها فريد ا ل أ ن ص ا ر ي انه خلاص بقى, بقى, بقى ف يحلل ه الهوا كده مادية ثم الوسانية بعد هيبدأ وسني ي بقى لنفسه ه هو بقى اللي ي اللي هو وقالوا, آآ آآ آآ على حياة وقالوا ان الأخيرة خالصة فيبدأ الانسان ا ل لهم ة فيبدأ ا إ ع ا يبرر ز ي د أ ي ب لنفسه يعمل لنفسه دين بقى عشان ي ب د أ يتحرر من مساله ت أ ن ي ر الضمير أ و مساله ان نتحدث عن العوام ونعصي ل ه والله لا إحنا إحنا هنسمع لكن إحنا لدينا تشريع ولو إ ن حتى سيدي لو دخلنا النار ه ن د خ ل ساعه يوم وخلاص ر ب ن ا هنا ب يكلم الام المسلمه على نفس النهج خدوا بالكم بقى مش معنى انه, إنه هو ه ي ب د أ يتكلم على نقطه ان ا ن ت و ا ستكونوا ا ل أ م ة ا ل خ ا ت م ة لكن الموضوع ه ي ا ت ي بالنسب خلاص احنا بني اسرائيل وخلاص بالعرق لا مش ه ي د خ ل غير أ ص ح ا ب العمل فكان المعنى ا ل ث ا ن ي و ا ل أ م ر ا ل ث ا ن ي اللي ربنا سبحانه و ت على ا أ م ر بالمؤمنين قال وقيم و ا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة وما تقدموا ل أ ن ف س ك م الخير تجدوه عند الله إ ن الله بمتعملون ا ر س ي ئ و هيجي ربنا سبحانه و ت على ا ي ق و ل بعد كدا بلا لا من أ س ل م وجهه ا ل ل ه و هو م ح س ن ف ل ه أ ادرو ع ن د ر ب ه و ل ا خ و ف ع ل ي ه م و ل ه م يحسن و فلا تكون ا ل ق ض ي ة ب ا ل ن س ب لكن ا ل ق ض ي ة هتكون بالعمل و ه تقوم بسلام إ الوجه و ه تقوم بالسمع و الطاع ة ف أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة خذوا بالكم ف أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة و اتوا ا ل ز ك ا ة و ا ق ي م ا ل ص ل ا ه و اتوا ا ل ز ك ا ة و ا ن ت قدموا لانفسكم من خ ي ر انت اللي هتصنع لنفسك ده انت اللي هتقدم لنفسك الخير ده ان لم تجدوا ان لم ت ق د م ه لنفسك فلن تجدوا عند الله ربنا لا يحب ي أ ح د ربنا سبحانه تعالى لا يحب ي أ ح د لا بنسب ولا بعرق ولا, ب... ولا, ب... ولا... ولا باي شيء إ ن ن ا بالعمل و إ ن م ا بحسن ا ل إ س ل ا م و إ ن م ا بحسن اسلام ا ل أ م ر إ ل ى الله وب... وبالتوجه إ ل ى الله سبحانه وتعالى وبالتالي ف أ ن ت م مش هتبقوا زي اليهود فكل واحد ه ي ب د أ يقولي على نفسه بقى لا أ ن ا محدش ه د خ ل ا ل ج ن ة لنا كده ربنا قال وقالوا لن يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا من كان هودا أ و نصارى تلك أ م ن ي ه م تلك أ م ن ي ه م قيل أ م ن ي ه م الماي ما يتمنونه أ و أ ك ا ز ب و ه تلك أ م ن ي ه م أ و أ ك ا ز ب و ه قل هاتوا برهانكم إ ن كنتم صادقين لا هاتوا برهانكم إ ن كنتم صادقين لا و إ ن ت م يا أ م ة ا ل إ س ل ا م انتم ا لكن الاجابه التي م ن من ا ل ه من اجل ان ي ك لها من اجل ان ي و ن لها من اجل و ن لها من اجل ا ي و ن لها من اجل ان ي و ن ل ه من ا ل ان و ن لها من اجل ان ي و ن لها من اجل ن ي و ن ل ه من اجل ا ل ه من اجل ن ي و ن لها من اجل ن ي و ن من اجل ان يكون لها ن اجل ان ي لها من ل ان ي ن لها من اجل ان ي ك و ه ا من ا ل ان يكون لها من اجل ان ا من ا ل ان ي و ن لها من ا ل ان ي ل ا اجل ان ة ه ي لمن كسب في إ ي م ا ن ه خ ي ر ا ً سواء من المسلمين أ و من غيرهم حتى كان في ه أ ظ ن انه في حته اه ثم بعد ت ا الشيخ كان برضو في آ خ ر صفحه عشر كان بيقول انه فكره انه هو لان كل واحد فيهم بعد كده لا ت ظ ن ش انهم على قول واحد يعني وقالوا لن يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا من كان هودا أ و نصارى تلك من ا ي ه م وقالت اليهود بعد ذلك ليست النصارى على شيء وقالت النصارى على, ليست اليهود على شيء انهم بينهم وبين بعض حتى في ضلال يعني ليسوا يعني متفقين على انهم هم فقط تتفقوا على أ م ة ا ل إ س ل ا م عشان كده الشيخ حتى علق على ا ل آ ي ة وقال فبين تعالى أ ن اليهود والنصارى مهما بدا بينهم ا ل مثاق في ظاهر الامر هم متباغضون متلاعنون فكل ط ا ئ ف ة تدعي ضلال ا ل أ خ ر ى وتكفر بما عندها مع أ ن ه لا يجوز تفرق بين موسى وعيسى ولا بين ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل ف ك ل ه م ا كلام الله وذلك كله مسطور في الكتاب الذي يقراه هؤلاء وهؤلاء, وهؤلاء لكنهم يعرضون عنه فيبدلون ويغيرون وقد ت ب ع المشركون أ ه ل الكتاب في دعوهم ا وهم ج ه ل ة لا علم لهم ولا كتاب فقالوا ليس محمد على شيء ولكن قال الله تعالى يعني وختم هذه ا ل آ ي ا ت وقال فالله ي ح ك م بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة فيما كانوا فيه يختلفون أ ي أ ن الله سبحانه وتعالى في السياق التهديد والوعيد قال أ ن ه يوم ا ل ق ي ا م ة س ي ح ك م بضلال هؤلاء و أ ن ه م ولكن ما كانوا يختلفون فيه سيظهر بين ا جلي و واضحا يوم القيامه هذا يعني تقريبا كده يعني ان هنا البيان العام والتبين ي العام حول ا ي ن ا ل آ ي ا ت الشيخ هنا ذكر ست رسالات يعني هدى نستقيقها من هذه ا ل آ ي ا ت و ل إ ن ش ا ء الله بإذن ا ل ل ه ن ع ر ض لها ي سريعا ف ق ا ل في ا لها ل انها ل ل أ أ و ى في أن أول العلم الواجب العلم على المؤمن و معرفة ل ل ه هو م ع ر ف ة ا لها ل و م ينبغي له من له انها ل ت ز ي و ل ت ع ظ ي م و ف ك ر ة ض لها و أن ل انها سبحانه ت ت ع ر ا لها ن يعني ينزه الله سبحانه وتعالى ان ه يعلم انه سبحانه وتعالى صاحب الملكوت وانه صاحب الـ هذا, الـ هذا الكون انه ملك السماوات والارض بيده سبحانه وتعالى وأن وانه يعني ذلك اثر الاسماء الحسنى في حوادث العالم وان ما يحدث للانسان سواء ف ي ذ ا ت ه في, في, في نفسه في كسبها ومعاشها وصقميها وعفيتها ا و ض ي ق ه ا وفرجها وسير أ ح و ا ل ه ا حتى بما يجري في احدث ل أ ا العلمي ا ة إ ن م ا هو كله ب ي د ه سبحانه وتعالى و ب أ م د ه سبحانه وتعالى وحكمته و ت د ب ي ر ه في ش ؤ و ن مملكه ت سبحانه وتعالى هذه الرسالة الأولى أما الرسالة الثانية أول مدارج التسكية أن مدارج في وان اول مدارج الـ الـ الايمان ان الانسان يسمع ويطيع ان الانسان يوطن قلبه على توقير النبي وعلى توقير امر الله ورسوله ان الانسان اول ما يسمع قال الله وقال رسول الله ان الانسان يوطن نفسه على ان يسمع ويطيع ان ربنا اول ما يقول يا ايها الذين امنوا ان الانسان ينصت ع ويضع سمعه عشان يعرف ماذا يريد الله منه ماذا يريد الله سبحانه و تعالى في هذا ا ل أ م ر نوطه مهمه جدا ً و إ نتسكي ا ل أ ن ف س و توتنا ه على الخوف ا ل رجاء إ ننساني ا ل إ خ ا ف من ربنا سبحانه و ت ع ا ل ى و ر ج و ل م ع ن ت ا ل ل ه و ع ل ى أ م و ا ت ا ل م ح ب ة ع ل م و نتعلم و نتعلم ع ر ف ة ب ا ل ل ه و ا ل ع ل م ف ا ل م ؤ م و نتعلم و نتعلم و نتعلم و نتعلم و نتعلم و نتعلم و نتعلم و نتعلم و ي ت ع ل م و نتعلم و نتعلم و نتعلم و نتعلم و نتعلم و نتعلم و ن س ا ن ي ت ع ل م و نتعلم و ن ا ل إ ن س ا ن ي ت ع ل م سبحان الله زي دائما ا ل أ خ م ث ل او أ ا خ ت ف اول ا ز م ا تلاقيها ما ت س م ع ش حديث ولا تسمع آ ي ة أ و تسمع أ ي ح ا ج ة فيها س ن ة أ و أ ي شيء أ ل ا م يسارع عشان يعملها ويجري عشان يعملها من الأول بصلت وتغيرت الحياة ا ل إ ن س ا ن لما ينتقل من م ر ح ل ة عدم الالتزام و ك أ ن ه وصلت حياته وغيرت هدفه في ا ل ح ي ا ة إ ن ه يعيش عشان يشوف أ م ر ربنا و أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم و ي ب د أ إ ن ه هو ي ب د أ يحققها في حياته ويجعلها إ ن ه حقائق في حياته وهو ده ب د ا ي ة الطريق و إ ن لم ي ب د أ ا ل إ ن س ا ن طريقه بته لن يتذكر صعب ل ل إ ن س ا ن يعني إ ن ه ما كنش بدايته كده ا ل ر س ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة ف ي م س أ ل ة تعنيت مع العلماء ودعاب ا ل ء ا ل أ س ئ ل ة ب ا ل أ س ئ ل ة التي ليس لها التي ليس من عمل ان ا ل إ ن س ا ن مش ب ي س أ ل ع ش ا ن ي ت ع ل م مش ب ي س أ ل ع ش ا ن ي عمل ولكن هذا ي س أ ل من باب الطرف الفكري من باب الافساد في الدين ومن ا ل إ ن س ا ن ا ل ل ي ب يعمل كده لن يرجع إ ل ا ب أ و ز ا ر و اثام ولكن هذه هي ا ق ط ي ع ا ل ا ي ق و ل و إ ش غ المحرك من م ح ر ك ا ت ا ل ع ل م ي ة والدعوه في الفراغ فما أ ح و ج ا ل أ م ة أ ن تكون ا ل ا س ت ف ا د ة من كل جهودها في ا ن ه ي تتعلم ما ينفعها هذا امر مهم جدا الرساله الرابعه إ ن ا ل إ ن س ا ن م ا يكذب ن ف ع ش ي بكل ما عند أ ه ل الكتاب زي عليه كان بيقول ما والسلام حدثكم الصلاة كان إذا وكتب به ورسولي اسمع ك... يصنع... منه التابعين المبحث الشهير ق ل الاسرائيليات ه و نفس ا ل ف ك ر ة ك ن ب ا ل ض ب ط ف ك ر ة انك انت اعرف وتعلم ولكن لا تصدق ولا تكذب يعني لا تصدق ولا تصدق تكذب منهج اهل ل ا الكتاب بشكل عام الرساله الخامسه ان الحسد من اكبر الذنوب ان الحسد من الذنوب إن... إن... يعني ما كفر ابليس الا بحسده لهذا إ ن ه اذ إ ي ه الحسد دا يعني والكبر حسد والكبر من أ ك ب ر ا ل أ م ر ا ض اللي لو سيطرت على عقل الانسان طيب الله مستعان الحسد والكبر من أ ك ب ر ا ل أ م ر ا ض اللي لو سيطرت على عقل إ ن س ا ن وعلى ح ي ا ة إ ن س ا ن م ك ن تدمره ت يعني ممكن ت ح و ل ه إ ل ى شخص و العياذ بالله مريض و ممكن تخليه يقوم بجرائم كما فعل احد ابني ادم باخيه انه يمكن ان يقتل اخوه عشان الحسد حسده وان مواجهه الحسود يكون بالاستعاذه والصفح والعفو ويزداد المعروف و الخير ء ا على سبيل ع ل ا ج لنفسيتو ا ا ل م ر ي ض ة زي م ا الشيخ بيقول وعمران إ ن الاشتغال ب بعمران بعمران الوقت ص ل ل ا بعمران ا ة ب ا ل ص ل ا ة والذكر و ا ل د ع و ة هو من أجل أ ع م اجل ل البر ل ا ا دي من ح ا ا ت م م ه ة اعمال ل إ ن ن ممكن س ا ي ت ل ه ثم تأتي ا ر س البر ة السادسة والأخيرة إن إحنا لا ينفع نقول على أنفسنا ولا على غيرنا أنه لا يجوز الحكم نقول على على على سوى يجوز أنه شخص ينفع إن ا ا ا ل ل ج ن ن ة أو ب فلا الإنسان ماذا يدري يختم لان ا ل إ ن س ا ن م ا يحكم ش على ح د لا ب ج ن ة ولا بنار ف إ ن م ا د ه ت د خ ل في شؤون الربوبيه وهذا تقلي على ل ا هو أ ن ه رجم ب الغيب ف إ ن ا ل إ ن س ا ن لا يدري ما تكون ع ا ق ب ة الشخص ا ل ل ي هو يتكلم عنه فلا الله ربنا سبحانه وتعالى يختم له بالخير أ ك ث ر منه يعني هذا تقريبا كده ن ه ا ي ة المجلس و إ ن شاء الله ب إ ذ ن الله ي ل ك ن ن ا لم نتحدث عن رمضان ونحن نتحدث عن رمضان ونحن نتحدث عن رمضان ونحن نتحدث عن رمضان ونحن نتحدث عن رمضان يا رب ويعيننا فيها على الصيام والقيام جزاكم الله خيرا تقبلوا منا ومنكم صراحه الاعمال حد عنده تعليق سؤال اي شيء